الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اللهم في شايفين ولوالديه والحاضرين والمستنعين قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول والله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيُّه السموات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي وهو العلي العظيم وقوله سبحانه هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت وقوله وهو العليم الحكيم وهو الحكيم القدير يعلم ما يليد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو كل ما خرى الأخ سعيد نصب به إلى مئة مجلدات هو سالح فهمت؟ يعني أنا أصلا دخل في الأمور مجلدات هل تنتهي مجلدات هل تنتهي ماشي؟ إيه عندك هل من الأساحلة طيب ماشي من هو الوقت؟ كل ذلك هل طيب في قولي وما به نفسه في أعظم آية في كتاب الله وما وصف به نفسه في أعظم آية هو هنا حتى في السياء يثبت لك ويبين لك المصنف كيف عنده من العلم ومن الإدخال في هذا الباب قال وما به نفسه في أعظم آية في كتاب الله كان له قال و و و آية يعرف وعظم آية يعرفه من أنها اعتند بصفة الله جلة في partj وما وصف الله جلة في partj وأعظم آية في whole came لما قال للنبي لقاع قال ما اعظم ايه معك فقال له الله لا اله الا فضرب على, ض... على على على صدره وقال بيانه العلم امل منذر بيانه كان امل منذر بيانه كان امل وهي اعظم بين اسمين عظيمين فالبعض راى اسم الله الاعظم وقال بعضهم الحي القيوم هو الاسم الاعظم الله هو الاسم الاعظم ولجأت في غنه ما من كتاب لا اله الا الله في علاه وايضا ضمنت صفات الله صفات الجلال والكمال والبهاء والعظم لربنا لا اله الله في علاه وايضا هي تكلمت عن قوة الله وقدره الله وعن صفات الله الا الله في علاها الفعليه والثبوتيه بل وايضا الصفات السلبيه لذلك قال ونواصب به نفسه وهذا اعتقاد أيضا سلف الصالح هؤلاء الاخيار ابرار وَأَوْلَأَ هم, هُمْ عُضُونَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَعَةِ فقال حيث يقول الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم الله لا إله إلا هو ما الله به في هذه الآية العظيمة وهي آية الكرسي ويقول الله لا إله إلا هو يعني الله لا إله إلا هو هنا الكلام على التوحيد وهذه اعظم قضية الكون او هي قضيه الكون الكبرى وهي القضيه العظمى التي من اجلها الله جل وعلا خلق الخلق وانزل الكتب arسل الرسل وفرق مزبا الفرقان بين الفريقين فريق الفريق المستقيم قال الله جل وعلا لقد في كل امه رسولا ان اعبدوا الله ولا تشركوا به قال الله جل وعلا وما خلقنا الجن والانسا إلا, الا ليعبدون الا يعبدون هذه دلاله على ان اعظم ايه في هذا الباب هو هذه الايه العظيمه وهذه في في سوره البقره وهي ايه الكرسي لانه اصدر البابا فيها بقضيه الكون وهي توحيد الله جل في ومن اجله خلق الله الخلقه وأنزل الكتب وأغسر الرسل ومن أجل توحيد الله جل جل في علاء أقام الحجة على جميع الخلائق النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين الله على يأتي برجه من أهل النار فيقول له أرأيت لو, كنت لو كانت السماوات الأرضين أو الدنيا بأسرها لك ذهبا أو فضة أكنت مفتديا بها من هذا العذاب قال الله نعم قال طلت منك ما هو أول من ذلك وأنت في صلب آدم طلت منك أن تعبدني لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا إلا الشرك لذلك قال الله لا إله إلا هو طبعاً ضلوا أهل البدع والضلالات قالوا بمعنى الله لا إله إلا هو يعني الله, الله, الله, الله لا إله إلا هو المعنى عندهم قالوا بأنه لا قادر على الخلق والاختراع إلا هو سبحانه وجل في أولاد والصفيح أن قول, قول الله الله لا إله إلا هو يعني لا معبودة بحق إلا هو إلا الله سبحانه وجل جل في أولاد وهذا مقصود الأسمة لذلك مشرك العرب أمنوا في ربوبية كان فيهم بعض الشرك في ربوبية لكنهم قالوا كما بيّن الله تعالى قال أجعل الآلهة أجعل الآلهة إلهاً واحدة ان هذا شيء عجاب فهم أشراكوا بالله جل في علامة لم ينزل به سلطانا الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم هنا الحي اسم الأسماء الله جل في علامة تضمن صفات الكمال ما ما صبر هذا الاسم لا تتضمن أي صفة، وكيف هو في موقع الأسماء، أسماء الله الذي هو يستنزم كل صفة من اللي أعطيته، كيف؟ لأن الحي اللي مدى أن تكون هذا، لم تتكلم لا تنسى، نعم، ف... وذلك فجعت أنت، وصحيح أنه على الاسم كما قلنا تضمن صفة حياته هذه الصفة تستلزم جميع الصفات، لا لو ما دام ما دام قلنا ما ما ما دام فهو يكون مريدًا يكون يكون متكلما يكون نازلا يكون جائيا سبحانه وجل في علاه يكون فرحا وفرح صفه فلا يكون ضاحكا سبحانه وجل في علاه يكون غاضبا فاذا هذه ولذلك بعض ما يقولون الحي القيوم اسمان عظيمان قام يقيم كل اسم يضاف اليه اسم اخر فهو كمان الى الى كمان لكن هذا الاسم قال فيما انهما اسم لله اعظم منه في غير ما من كتاب الاندفعناء ذكرهم الله جل جلا في اولا قال الحي القيوم او قال الحي ووسيط اسم من اسماء الله صفات اخرى اكثر الصفات يسلمها قال القيوم والقيوم هو اسم من اسماء الله جل وعلا ويتضمن صفه القيوم يتضمن صفه القيوميه والمعنى هو القائم بنفسه سبحانه وجل في علام والقائم بنفسه تفيده إفادة عظيمة ما هي سعيد ما هي ما ان صبرنا الشيخ صبر الآن مع أن الإجابة نازمة الإجابة الصحيحة لكن لم يأتي بها ممتاز منه سعيد ترى ربنا انفقه عشان ما يتغفش على خفاء نعم هلأ بد يقول ذلك قال الربيه لازم هذا الاستغناء التام فلا بد يقال بهذا <تصفيق> شوف اهو يعني المساله لاغد ان هو شوف عشان ما تسرح تاتي بالنص الذي يريد ايه يراد نعم كمال الغنا هو اعصاته ان بقول قائم بذات بنفسي هذا كمال الغنا يعني لا يحتاج لاحد من الخلق هو هذا الذي لابد ان يقال لا ما تقول معناها ما انا قلت انا قلت ان الذي به لازم الاجابه الصحيحه ولذلك قلت ما أنصفت عندما لا تأتي لما هم أتوا بها أتوا بها نصا نقول الآن ما الذي يعني يعنيه أنت تبعدت بعض الشيء ها؟ ما خلصنا على الاستغناء كما الاستغناء فهوها إذا قلنا بذلك يعناه القائم بذاته القائم بنفسه سبحانه وتعالى لا يحتاج الأحد من قلق بل كل الخلائق تصمد إليه حالة قال الله جل في علاه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني ذو قائم بنفسه وهو المقيم الغير القائم بنفسه وهو المقيم الغير سبحانه وهذه الدلاله واضحه جدا على أن الجميع يحتاجون الى الله جل قال الله اف هو قائم على كل نفس بما كسبت ايضا قول قول الله دل في علاه ان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم وقال الله يفعلها يدبر الأمر من السماء الى الارض كما جرى في كان مقداره خمسين ألف سنة ولذلك أقول المثمئة والفقر وصف لذاتي والغنى وصف له ذاتي سبحانه جل جل في علامه هذا أصل مصير في هذا ببعض الاعتقاد هذا الاعتقاد مهم جدا لطالب العلم أن يعتقد بأن نرى له الغدر كالكامل سبحانه وجل في علامه وأن الله استغنى العباد لذلك أنا أرى عجب عجاب الإسلام دين الله في علامه فلا يحتاج لأحد نحن واحد ما يكون إليه فترى الناس تترفع عن مجال السلام تترفع عن المعلم تترفع عن العمل للدعوة كأنه لما بيفعل ذلك هو الذي على الله بالعمل والحق كما قال الله جل في علامه بينا هذه الفرية العظيمة عند هؤلاء المنافقين قال يمنون عليك أن أسلامه وقل لا تمن علي إسلامكم بل الله لمن عليكم أن أداكم الإيمان فالمنة العظمى من الله ذا لفعله وأن الجميع أفقر ما يكونون لله ذا لفعله والله الغنيل الحميد الحي القيوم القائم بنفسي المقيم لغيره سبحانه وتعالى هذا أيضا من معنى اسم الله الصمت يصمد إليه الجميع في حوائجه يصمد إليه الجميع في في حوائجه ففيها تلالة وضح جدا على كمال الغنى لله دل في أولاد وأيضا يدل على كمال الرحمة والعطاء أن الله جل في أولاد يعطي لكنه يعطي بقدر كما قال الله جل في وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزل إلا بقدر بقدر مهله الحديث الضعيف يدل على ذلك حسن طائمه قال ما أصيح إن من عبادي من لو أغنيته لفسد حال وإن من عبادي من لو أفكرته لفسده لفسد حاله فهو يعطيه بالحكمة سبحانه جل, جل في أعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم والقيومية في ذلك كما قلنا لأنها تدل على كمال الغنى قال لا تأخذوا سنة لا تأخذوا سنة ولا نوم هنا الأول أذبت صفات الكمال أذبت صفات الكمال فاتى بالصفات الثبوتيه واتى وهذه صفات ثبوتيه جاءت ضمن باثبات الاسماء الله لا اله الا هو الحي القيوم هنا انا أريد اريد من طلبه علم من الافزاز يعطوني العلاقه او او السياق نفسه يدر تولانا جدا الله لا اله الا هو الحي القيوم العلاقه بينهم ده أتاني أتاني. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا يحتاج شيء هشام هو الاستاذ فبيه ممتاز ممتاز هشام ممتاز يا محمد احيك واسعد بك الاله لابد ان يكون له له صفات او سواء اجابوا صريحه طبعا و... هو طبعا اقو انه هو يعني ايه ده الحق لا قال وهو المعبود وحده المستحق للعباده لكمال الصفات وكمال الذات سبحانه جل ثواله فجزارد قال قال وهو المتفرد بالوحدانيه ثواله وايضا فيها اشعار وبيان لعلاقه الربوبيه بالالهيه الملازمه فاذا قلنا بانه بانه افراده كمان لازم سؤالها العطاء المنع الاحياء الاماته كمان الربوبيه يلزم من ذلك ان يفرض بالعباده يلزم من ذلك ان يفرض بالعباده لانه عندما سطر الباب وقال الله لا اله الا هو يعني الله هو المعبود وحده لا تصرفوا عباده إلا له ثم قال لأنه لأن له الكمال المطلق والبهال المطلقة والعظم المطلقة سبحانه وتعالى وله كمال الربية والصفات الكمال والجلال العظم الصفة الزموتية ثم بعد ذلك أتى بالصفات السلبية أيضا ولأنه المتفرد بالعطاء والمن المتفرد بالخلق والأحياء الماتة المستحق لأن يفرض بالعبادة قال ولأن له الكمال فنفع عنه كل النقص قال الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذ سنه ولا نوم والسنا النواس هو النوم الخفيف والنوم هو ثقل الرأس والحق بناء لما قال لا تاخذوا سنه ولهو قال الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذوا سنه ولا نو اثبت لك بين لك الصفات السلبية كيف تعتقدها وكيف تكون الصفات السلبية هو أن تصب ان تصب ان عن الله افعال ما هو نقص وتثبت له كمال ضد أن تنفي عن الله افعال ما هو نقص وتثبت له كمال ضد فعند عند قول لا افعال لا تاخذوا سنه ولا نوم فإن سألت لما قلنا لإثبات كمال الدد هو كمال القيومية والحياة لأن النوم نوم المستغرخ موت قال الله جل في علاء, الله يتوفى الأنفس حين موتها ولكن لم تموت فيه منامها فهنا قال بالقيمية, بكمال الحياة وأيضا السنة بكمال القيومية سبحانه وجل في علاء أنه لا يحتاج لنوم ولا شيء سبحانه وجل في علاء فإذن هنا بينا, بينا لنا الله جل في علاء. أدب من الاداب المهمه جدا عند النفي, النفي الصفات عن الله تعالى نفي صفات النقص هو انك إذا كنت تنفي فلا بد ان تثبت كمال الضد لأن النفي المحض نقص لا كمال فيه النفي المحض النفي المحض لا كمال فيه والله جل وعلا له الكمال المطلق سبحانه وجل في علا لذلك يقول الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يرفع القسط ويقضى هنا هذا حديث مهم جدا ايضا يبين لك مساله السلم مساله النفق مع تعداد الكمالات اثبات كمال الضبط يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع لي عمل الليل قبل النهار ويرفع عمل النهار قبل الليل حجابه النار وفي رواية حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه لهما في السماعة وما في الأرض ملكاً وخلقاً وعبيداً سبحانه جل في علاء فالنبي صلى الله عليه وسلم يثبت لنا هنا تعداد صفات الكمال لله جل في علاء معناه في النقص عن الله وهذا كما قلنا الصفات السلبية الأصل فيها إذا نفيت هذه الصفات لابد من الأدب أن تزمت كمان الضد لأن النفع المحد لا كمان فيه والكمال المطلق لله ذل جل في علام قال الله لا إله والحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض فالملك الالهي جل في علاه وهذا أيضا عدد لنا بعد ما قال هو المستحق الافراد للعباده عدد لنا كمالات الربوبيه عدد لنا كمالات الربوبيه له من سواءته فرد هو الملك والحق الملك والحق جل في علاه ذلك يقول انا الملك انا الملك يوم القيامه اين الجبارون انا الملك اين الملك, أين الملك أين المتكبرون وهذه فيها دلاله على كمال الملك الالهي جل في علاه قوله قال أه أه لو مسعود من ذا الذي يشفع عنده الا, إلا باذن الله من ذا الذي يشفع عنده الا باذن هذه أيضا فيها تتمه لشرح ما سبق كيف والله لا اتقان العلم الا اتقان العقيده من لم يتقن العقيده لا يتقن هذه الروبيه مش هذه هذه الروبيه السيدات جميعها من سعيد جيد هو اللي بيه طيباتي يا سبحانه هكذا ما كتابتش طيب مش هكذا مش عارف انا كيف يماني زي صفاته ان يشفعونه وغا رئيزا نه اكفر هو ايه الحق معتيان جيد ايزا بقى جيد محمد يقول محمد منه هو شوز ها نعم توحيد الرئيسة عامل شفاعة وقدها تطلق ازا من الله هو الحق نوع ينظر فيها نظر آخر هو كمال ربوبية تلاجع الفعلاء تأبى أن يشفى أحد عنده إلا إذا أذن لهم ما أحد له عند الله يجعل الفعلاء كلمة لذلك لما قالوا للنبي صلى الله ما سشعبك على الله ما سشعبه عليك قال أهو أتدرم الله أهو أتدرم الله فكمال الربوبية هنا في هذا الباب أنه لا شفية عنده إلا بإذن سبحانه وتعالى ولا يكون إلا برضاه لأن الكون كونه الكون كون والعبيد عبيده والملك ملكه سبحانه وجل في أولاد يتصرف في كيفا ما شاء قال من الذي يشفع عنده إلا بإذنه فهنا رأينا بأن الأرض العلا بيّن الشرط الأصيل في قبول الشفاعة إذا هو هنا الآن لما يقول من الذي يشفع عنده إلا بإذنه اولا نفذ شفاعة وأثبتها يعني لا شفاعة إلا إذا أذن ففيها الدراعة واضحة جدا على إثبات الشفاعة وإثبات الشرط فيها وهو الإذن, الإذن للشافع بأن بنشفع واالايات الأخرى اذمتت الشرط الثاني هو قول لا في عنا ولا يشفعون الا لمن ارتضى فيكون الابن ايضا وايضا الرضا وخرج معهما في سوره النجم. قال وتم الملك في سمواتي لا تغني شفاعتهم شيئا الا لمن باع الله لمن يشاء ويرضى كان المساء الشفاعه تكون على اذن الله وعلى, وعلى الرضا وهذه الشفاعه ايضا لها الحظ والنصيب الاخر لنبينا صلى الله عليه بياناً على كرامة ابن سلم على الله جل الفعلاء ومكانة ابن سلم عند الله جل الفعلاء وأنه أكرم الرسل على الله جل في علامه قال ولا يحيطون بِشَيْءٍ من علمه إِلَّا بِمَّا شَاءٌ هنا عدد صفات الكمال يعني هنا أيضاً نبين لك بأن المصنف هنا كان يعني دقيق النظر عندما بالآية والآية فيها ما فيها من الكلام على الاثبات بالتعداد التفصيل عند الاثبات وعند نفي اجمل عند النفي اجمل ومع الاجمال اثبات كمال كمال مع الإجمال اثبات كمال الضد قال ولا يحتوى بشيء من علمه ولا يحتوى بشيء من علمه الا بما والمعنى بان العلم كل العلم لله تعالى وسعة علم الله انه بكل شيء علماً كما قال الله تعالى والذي خلق سعى سماواتهم من الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وجل في أولاد وأيضا فإن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون الغيب كله لله كما قال الله تعالى لا يعلم من في السماوات الأرض الغيب إلا الله والملائكة أنفسهم عندما قال الله جلال فعلاء أنبئوني بأسماء هؤلاء قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا لذلك قالوا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شيء من طلب العلم وأراده لا يأخذه إلا من الله فعليه أن يبتألوا هدعوا الله جلال فعلاء حتى يلذخ هذا العلم ولذلك كان أن يقوم من هذا الله جلال فعلاء أن يؤلمه الله جلال فعلاء وأن يهديه إلى ما اختلفه من الحق إيش؟ بدني سبحانه وجلا جلا في علاه فحديث الخضر ظاهر جدا لما وقف على السفينه فاجر الاسطور على السفينه ينقل ناقه في اليم أو في البحر فقال له لموسى انا على علم علمني الله فلا لا ولا تعلم وانت على علم علمه الله فلا لا اعلمه وعلمي وعلمك بالنسبه لعلم الله كذا الاسطور انما اخذ البحر وكل ذلك باذن الله لا يحطونا بشيء من علمه لا يحطونا بشيء من علمه وهذا نكفزاق نافي تفيد العموم والتأكيد على ذلك النوم لا يعلمنا الشيء إلا إذا علمنا الله سبحانه جل في أولاد والله يعلم الأوعية التي تستوعب هذا العلم وإلا فهذا الـ الـ الـ الـ الـ الـ القلوب أوعية فإن كانت صالحة للعلم صب الله فيها العلم صب وإن كانت القلوب فيها الدغل والحرد والحسد ليس فيها النقاء لا يمكن أن تكون محلاً للعلم لا يمكن أن تكون محلا للعلم قال ولا يحطون مشيئة من علمه إلا بما شاء وهذا إثبات المشيئة لله جل في علاء وأنها حاكمة وأنها عامة طال واسع كرسيه السماوات والأرض واسع كرسيه السماوات والأرض بعض هؤلاء تعلمون أن البداع والدروات لا يجبون الصفات كل هذه الصفات يعني الجهمية والمعتزلة وأيضا الأشعراء, الأشعراء يحرفونها وأما المعتزلة والجهمية ينفونها ولذلك قالوا الكرسي هنا المقصود بين وسعد واسع الكرسي والسموات والأرض قالوا علم واسع السماوات والأرض ونسأل ذلك لابن العباس مهتاناً وزورا نعمل سنقول ذلك الصحيحة الوالح لأنه كرسي وهو كرسي حقيقي قد وصف النسلم وصفت دقيقاً وصف النبي صلى الله عليه وسلم ارض بالنسبه للكرسي كابره في فلات وهذا النص النبي صلى الله عليه وسلم ورجعه ابن عباس موقوفا وان قال ابن كان ياخذ قال الكتاب لكن ليس بالاختصار فلذلك هذا في حكم المرفوع عندما قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا لا يقدر قدره الا الله الكرسي موضع القدمين قدمي قدمين لا إله في علاء فانظر مع ذلك الكرسي السماوات والأراضين المرمي الشرسعة هذه بأسرها كإبرة في فلات بالنسبة للكرسي والكرسي موضع القدمين لأن الله على عظمة الله سبحانه وتعالى في علاء والعرش لا يقدر قدره إلا الله والله جاء على فوق العرش ويعلم ما أنتم, ما أنتم عليه فهو كرسي الحقيقي والكرسي كما قال ابن بس موضع القدمين والكرسي قد واسع السماوات والارض تلالى على عظمه خلق الله ذي وكل ما ترى من اخبارك في كتاب الله او في على عظيم خلق الله فهو من باب اولى اخبار عن عظمة الله ذي الجلال فهو اخبار باللزوم اخبار على عظمة الله جل دلى دلى قال واسع كرسي هو والأرض والارض ولا يؤده حفظهما يعني ولا اثقله فزوجنا سبحانه ودل فعلاء ولا يؤذوا حفظهما ولا يثقلوا حفظهما ولانه دل على لكم شيء قديم وان الله على الخلق في خلط الله دل فعلاء كلام ما بين الكاف والنون انا والله انما قولنا شيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون ذلك قال اسعس سوره اطول لا يؤذوا حفظهما وهذه هذه باهت يعني قاتله للشيطان قال ولا يؤذوا حفظهما وهو العليم القدير وهو العلم العظيم خاتم الله تعالى ابتدأ, ابتدأ بالتوحيد ابتدأ بالتوحيد وخاتم بالعلق والعظم ما المناسبة بين, بين صدر الآية وعجز الآية هذا الزوق الفريد نعم صحيح صايع بيزيد جدا صايع امم مش بين سطر الايه وعجز الايه ختم الايه وهو العلي العظيم جاي جاي سنه نشوف اخرها نشوف المناسبه له. رسو كوزت الحديقه اكيد لما تشوف اخرتها ما يقول التطور مع الكمال يا يقول ما ما حاجه يقول تفرد مع الكمال يقول الكمال صفات ان الاله حق لا يكون في عليها على في الكمالات ايه على الطلب في كل شيء ممتاز من صوت. ممتاز ممتاز صوت. أن ممتاز ان الاله لا تقرن بصفات الكمال او الكمال والعرب وهذا صحيح اجابتكم لا مقربه لهذا وهذا فيها مناسبه عظيمه جدا في هذا الباب هذه ايضا فيها النفر من الشد يعني هذه ما اتى بها احد ولا اتى بها احد عليه <تصفيق> علي. تعال الله عن كل شرك سبحانه وتعالى فهو الواحد الاحد تعالى عن شرك أي اي شرك حتى ولو كان شرك اصغر فهو يبين لكم علو الله جل وعلا وهذا علو طبعا علو الله جل وعلا المطلق علو القهر وعلو المكانه وعلو الشرف سبحانه ذو علو الذات ظله علي على جميع خلقه وهناك علو خاص وهو العلو على العرش الرحمن على العرش استوى وتعالى الله جل وعلا عن الشرك فقال الله جلال فعله أنا أدنى الشركة عن الشرك فمن عمل عمل أشرك فيه معي غير ترتوب وشركة نعوذ بله من الشرك لذلك فإمام الشفع يقول أقابل الله بكل ذنب خل الشرك وإلا الشرك ليس فيه نجات. خل الشرك إلا الهواء بذنب دون الهواء يعني لو كل ذنب أقابل به الله فلا أهول علينا أن أقابله بالهواء نعوذ بالله الناس السياح هو نفسه ممتازي لكن هو لابدك لابد أن تفهم أنا أقول لك انظر المح تذوق الصادر بعجز فيها مسألة من الأهمية من مكان لما صدر التوحيد يقول لك وهو أعلى تعالى عن الشرك سبحانه وتعالى فعلا لذلك جعل أعظم السواب مع تكامل التوحيد ولذلك أعلى الناس درجة هم هو من أكمل التوحيد أعلى الناس إذا أعجبهم أكبر التوحيد الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون زي كنتم يقول يقول هو تمام الأمن والهداية على كمان التوحيد فتعالى الله عن كل شرك زي قاله العلي وعلى اسمه أسماع الله فأولئك سفة العلو والله جعله عليهم بذاته في فلله علو القهر إن كل من في السماوات والد الليات الرحمن عبد لقد احصاهم وعدهم عددا وعلو الشان سبحانه جل في علا ما لكم لا تطغون الله وقارا وعلو الذات فان الله علي على كل خلق سبحانه جل في علا وان خلق العرش علا عليه الرحمن على العرش استوى هذا علو خاص هذا علو قال وهو الان العظيم العظم المطلق لله دلا في علا عظيم في ذاته عظيم في صفاته عظيم في افعاله سبحانه في عظيم في اقداره سبحانه جل جل فيولات فالعظمه المطلقه لله لذلك من نازع الله في العظمة فانه اكون قد, قد وقع في الكبرياء الذي يمكن ان اقع فيها في الشركه واخرج ما مثل المتكبر الذي تكبر ونازع الله عز وجل في صفه الكبر قال المصنف رحمه الله تعالى ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه حافظ ولم يقربه شيطان حتى حتى فضل, فضل هذه الآية فضل هذه الآية أن من قرأها لم يزل عليه حافظ من الله حفظ وهذا أصله في حديث عن هاري هريرة رضي الله عنه وعرضاه كان عملا على الصدقة فجاء فجاءه الجن فأخذ صدقة تمرا فقال له سلام أبو هريرة قال له سلام ما فعل صاحبك البارحة فقال فقال قال لي عندي عيال تركني فتركته قال كذبك وساعد كذبك وساعد وعاد الى اخر هذا ثلاث قال كذبك وساعد إلى الى المره قال له دعني واقول لك شيئا فقال له إذا خصت مجعك فقرأ آية الكرسي فلا يزال عليك من الله حافظ بها قال أنه السلام صرقك وهو كذو حفظ الله وحفظ الله جل فعلاء في العبد الالمسلم بهذه الايه ان الشيطان يفر من ذكر الله جل جلا في علا لا سيما وانه بين صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمه لله جل, جل في علا الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذك لا تاخذه سنه ولا نوم قال ولا يؤذ حفظهما وهو العليم الحاضر في الله جل في علا يحفظ عباد عباده المؤمنين كما قال الله جل في علا صوت هو الذي يقلقكم على فروجكم ايوه ليس ثاني بقى كتابه المعنى ده الحديث ده الحديث كل ما يقلق بالليل والنهار من الرحمن سبحانه ربي العظيم فلذلك السورة هذه او الآية هذه من أعظم الآية رفعاً بأن الإنسان قبل أن ينام لمدة أن يقرأ مثل هذه الآية في قراءها كان عليهم من الله حافظ يحفظ الله جعاله من الهوام يحفظ الله من الجن من الإنس من شاطين الجن وأيضاً من شاطين من شاطين الإنس لأنها جمعت صفات الله جل جل في اولى نتوقف عند هذا مساله حديث قراءه سور الايه الكرسي ودور كل حسنه شيخ الباني غير والحظ حاجه انه حسن الحديث يقول ليس بين وان جنن الا ان يموت